بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر ان انزلناه في ليله القدر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 ملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة وروح فيها حتى مطلع الفجر. حتى مخلع إنسان